ولا تقربوا ما لان اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده وان فلكا والميزان بالقسط لا نكلف نفسا ثانِ اللَّوْسَ عَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَالِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ كُون، وأن هذا صراط مستقيم، فاتبعوه ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيل.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 صِلَ لِكُلِّ شَيْئٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِالْقَائِرِ رَبِّهِمْ يُوْمٌ وَهَذَا كِتَابٌ نَزَلْنَا وَمُبَارَكٌ فَتَعَالَىٰ تبعوه وتقول أن لكم ترحمون أن تقول إنما أنزل الكتاب على الطواف من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لغنى لَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا هَادِينَ مّنْ فَقَدْ جَاءَكُمْ دِينَتُم مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةً أَمَّنَ الظَّالِمُونَ مِمَّن كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَّ فَعَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن آيَاتِنَا سُوءًا والعذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن تاتيهم الملائكة أو ياتي رب كأن ياتي بعض آخر